فصل الأول في ادابه في نفسه وكنا شرعنا في الادب الاخيره وهو النوع الثاني عشر وهو ما يتعلق بالاشتغال تصنيف والجمع والتاليف وعرفنا أنه وسيلة من وسائل حفظ العلم وان الاصن فيه انه فرض كفايه وقد يتعين لاسيما اذا كان ثم سؤال من غير سواء كان سؤالا بمقال أو سؤالا بالحال ان اذا قد يتعين قال لكن مع تمام الفضيله وكمال الاهليه ليس كل أحد يؤلف ويصنف وإنما بشرطه وهو مع كمال الاهليه وتمام الفضيله فمن لم يكن كذلك ان لا يحل له ان يقدم على على ذلك لأن فيه تغريرا بالناس وفيه قول على الله تعالى بلا بالعلل لاسيما فيما يتعلق بالعلوم الشرعيه فانه سيثبت احكاما مردها يناه كتاب الله والسنه فبين ثم بين رحمه تعالى فائدته قال فانه اي التاليف والاشتغال بالتصنيف والجمع يطلع, يطلع العالم على حقائق الفنون ليس على الفنون فحسب إنما على حقائقها فان الذي يفهم ويدرك حقائق معاني الأمور هو الذي كان راسخا في العلم ودقائق العلوم وبيناه سبب ذلك بقوله للاحتياج لكثرة التفتيش والمطالعه والتنقييب والمراجعة لانه اذا اراد ان يصنف فان اذن لابد ان يستقصي جميع ما يمكن ان يقف عليه بخلاف ما يتعلق به بالتدريس والنحو قد يكتفي بالمطالعه في كتابين او كتابين ونحو ذلك لكن التصنيف لابد من النظر في عموم ما كتب في ذلك قال وهو كما قال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع يثبت الحفظ أي التصنيف يثبت الحفظ يعني من وسائل تثبيت الحفظ لان العالم يحتاج الى, إلى ان يثبت حفظه كما أن المبتدئ في طلب العلم يحتاج الى ان يثبت حفظه ومما يعين على تثبيت حفظ الطالب المبتدئ والتكرار والمدارس والمذاكره مع قرينه ومما يعين العالم على تثبيت علمه وحفظه اما التدريس وإما واما التاليف اما هذا واما ذاك ومن اشتغل به ما فهو الكمال ومن تركهما فلابد ان يضيع علمه شاء ام ام ابى آفة العلم النسيان الذي لا يشتغل لا بتصنيف ولا بتدريس هنئذن علمه يضيع وانما لا يكون في هذا الزمان شكاية من من اهل العلم بتضييع العلم لماذا لانه متخصصون يعني علم واحد قد يدركه في كتاب واحد وياخذه فيه حله وترحاله وسفره اقامته وليس فيه كبير عناء لكن على طريقه السابقين الذين يأخذون العلوم كلها مما يحتاجه هنئذ لا يمكن تثبيت العلم الا بماذا إلا بأحد هذين الأمرين وما الذي يتخصص بالنحو فقط هذا يكفي من عقيده ان يراجعه مره بعد مرة يكفي اوضح المسالك انه يراجعه مره بعد مرة وكذلك اذا تخصص باصول الفقه هليذ يكفيه النظر في شرح المختصر التحرير او روضه الناضره لطالعه مره بعد مرة هذا لا اشكال فيه ليس فيه صعوبه لكن الذي يأخذ العلوم كلها من التفسير والفقه والحديث والنحو والبيان والصرف والبلاغة المنطق واصول الفقه الى اخره هذا يحتاج الى ماذا يحتاج الى, إلى عمر حتى يثبت هذه لن لا يثبتها الا بهذين الامرين او باحدهما فلا يغرنك ان معاصرين في هذا الزمان قد يشتغلون بغير التاليف بغير التدنيس ومع ذلك تجد عندهم شيئا من المحفوظات مثلا أو شيئا من المسائل اذا تكلموا فيه في العلم وهذا سببه أنه متخصص يعني لا يدري إلا الا فنه وعند اهل العلم راسخين في العلم حتى ما يتعلق بفنه هو ليس اهلا بالكلام فيه لكن هذا عند من من يعقل اذا يثبت الحفظه هذه اول فائده للتصنيف والتاليف والتثبيت بمعنى للسقرار ويذكي القلب قال ذكي الشخص من باب تعبه ومن باب على نغته او سرعه الفهم سرعه الفهم يعني يعينه على ماذا على الفهم السريع ان الفهم قد يكون كالحفظ كل منهما قد يكون كسبيا وقد يكون ماذا غريزيا يعني الذكاء وقوه الذكاء قد يكون ماذا قد يكون من طبيعه الشخص هكذا أولد وقد يكون ماذا يحتاج الى الى تنميه يحتاج الى ايجاد هذا هو الغالب في الناس وكذلك ما يتعلق به بالحفظ هذا على نوعين قد يكون غريزيا يقرا فيحفظ يسمع فيحفظ مباشره دون عنا ودون تكرار بل يستقر في ذهني ولا يحتاج الى مراجعه وهذا عزيز في الناس وينوجد كثيرا في سابقين لكنه في القرون المتوسطة والمتاخره هذا عزيز وان وجد فهو على على قلة لكن الأكثر في عامه الناس هو الكسل يعني يحتاج الى ماذا يحتاج الى ان يقرا وان يعيد ويكرر مرتين وعشره ومئه و200 و ثم بعد ذلك يشتكي كذلك بماذا من النسيان هذا هو الغالب والله اعلم لذلك لا من الاشتغال بالمذاكرة طالب العلم اذا كان مبتدئا ولا يشتغل بالمذاكره يضيع أكثر مما مما يثبت لا سيما تنقل بين بين الفنون هذا الذي ينبغي أن يكون جادة طالب العلم عليه ولذلك ينبغي أن يكون بين طلبه العلم مذاكره لكن مذاكرة مذاكرة ليس المرض به ان يجلسوا نصف ساعه يقراون العلم ثم بعد ذلك ساعتين و3 سواليف ونحو ذاك لا هذا ضيع وقت يبقى في بيته واحسن له وكان شغل الخضره رحمه الله تعالى كان قد اشار علي ب ب مساله وجدتها جيده ما وجدت من أذاكر معه لكن قال لي ضع وساده أمامك واشرح أو اجلس امام عمود واشرح لا باس به حينئذ يكون عندك شيئا من, من التح كانه طالب علم أمامك فتحصل الامرين تراجع وتثبت وتشرح وكذلك تحفظ وقتك احفظ وقت لا يسأل ولا ولا يقاطع وإذا انتهيت انتهيت تقوم مباشره يعني لا يضيك المثل بخلاف صاحبك مثلا ولذلك إذا اذا بتلي بمذاكره عليذ نجعلها في وقت لا من قيام يعني يجعله قبل المغرب بساعة بين المغرب والعشاء لا يجعله بعد الفجر وبعد العشاء لا هذا الوقت لا يكون ماذا لا يكون منضبط من حيث الانتهاء اذا سرعة الفهم مما يعين عليه التاليف والتصنيف وكذلك المدارسه كذلك المدارسه والمذاكره قال رحمه الله تعالى ويذكي القلب ويشحذ الطبع شحذ السكين حده يعني يقطعه كانه يصير حادا ويجيد البيان يقال جاد واجاد اتى بالجيد من القول با والفعل ويكسب جميل الذكر يعني الذكر الجميل وجزيل الاجر الجزيل ويخلده إلى آخر الدهر يعني يبقى اسمه ويدعى له بين اهل العلم كلما ذكر قيل رحمه, رحمه الله وغفر له ونحو ذلك ثم بين قال الاولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجه اليه الا يشتغل بكل تصنيف بكل مسألة يكون تكرارا وإنما يضر فيما يحتاجه الناس وفيما يحتاج طلبه العلم وفيما يفيد اكثر مما ان يكون ماذا أن يكون نسخة مكرره اذا كان النظر بهذا الاعتبار حينئذ نكون مصنفين في بمحله وليكن اعتناءه بما لم يسبق الى تصنيفه يوجد الى الاصل وان الاوائل قد سبقوا في كثير مما يتعلق به بالتاليف والتصنيف خدموا العلم من جهه المنظوم وجهه المنثور وجهه المتون والى اخره ما ما هو معلوم ولم يترك إلا شيئا قليلا لم يترك الا الا شيئا قليلا وهذا يشهد له الواقع اذ كله من صنف من المتاخرين فالقله ان ياتي بشيء جديد انه مو تكرار لما لما سبق يجمع بين بين الكتب قد يكون بعض الكتب تحتاج الى تهذيب الاشكال فيه قد تحتاج إلى بعض الزيادات قد لا يكون مهذبا قد لا يكون مرتبا يعيد ترتيبه الى اخره لا باس به لكن كثره التصنيف باعاده ما ما سبق تلخيصه هذا فيه اعاده لشيء لا يكون فيه نفع البتة وليكن اعتناء بما لم يسبق إلى تصنيفه متحريا ايضاح العباره بتاليفه معرضا عن التطويل الممل والاجاز المخل ماذا باعتبار الفنون يختلف بعض الفنون قد يحتاج الى الى اختصار وبعض الفنون يحتاج الى ماذا إلى شرح مبسط هذا يختلف باختلاف الكتاب باختلاف الشرح باختلاف المتن ونحو ذلك ما اعطاء كل مصنف ما يليق به ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه هذا من المعايب عنده العلمي السعديده في إخراج ما ما صنف ولذلك كما ذكرنا سابقا بعضهم يرى أنه لا يؤلف الا بعد ال هذا إذا كملت اهليته وتم فضله وأما إذا لم يكن كذلك فينتظر وليس بلازم أن يؤلف وإنما الذي يلزم ماذا ان ألف أن يؤلف على علم وكمالي اهليته وليس الغرض أن يؤلف كيفما الف ليس مقصودا لذاته لأنما هو حفظ لشريعه الله تعالى بصنف من صنوف العلم وهو وهو التصنيف فاذا كان كذلك حنيذ لم يكن هدفا مستقلا وإنما هو وسيلة وسيله لغير فاذا كان كذلك فليس من لم يكن اهلا فلا يحل له أن يقدم عليه قال ومن الناس من ينكر التصنيف والتاليف في هذا الزمان على من ظهرت اهليته وعرف وعرفت معرفته ولا وجه لهذا الإنكال الا التنافس بين اهل الاعصار وذكرنا هذا أن من أهل العلم يعني باعتبار التصنيف على مرتبتين أو على قولين منهم من يرى التصنيف بشرطه السابق ومنهم من لا يرى التصنيف هذا عند المتاخرين يعني ليس حسدا قد يكون حاسدا كما ذكر المصنف لكنه ليس بلازمي وانما ذكر من ذكر المنع من التصنيف استغناء بكتب المتقدمين استغناء بكتب المتقدمين فلا إلى الى المعاصر لذلك الغالب عند الناس طلبة العلم غيرهم انما يلتفتون إلى المتقدم ويكون لطمئنان بتاليفه والنظر فيه أكثر من المتأخر وان كان هذا ليس بلازم على جهتي الاضطراد يعني لانه قد يكون ماذا قد يكون عالما راسخا في العلم ويالف يكون معاصرا فليست المعاصرة أو ليس القدم والحدوث علة في القبول والرد وانما النظر يكون باعتبار ماذا باعتبار التصنيف ذاته وحسنه وما يتعلق به من تحقيقات وذكر دقائق وحقائق فيه في العلم هذا هذا المناط لكن لما كان ما ياتي به المتاخر في شيء من الندره والعزه صار انصراف الناس عن المعاصر إلى الى المتقدم وهو كذلك هذا كلام سليم لا غبار على إلا ما شذ وندر وهذا لا حكم له اذا شذ وندر من الف من المعاصرين يكون شيئا لم يسبق اليه قد يكون هذا فضل الله عز وجل لكنه ليس بمطرد فاذا كان كذلك فقال بعض اهل العلمي نستغني بكتب المتقدمين عن كتب المعاصرين والمتاخرين وهذا هو الظاهر الله اعلم لا سيما فيما يتعلق بالعلوم الشرعيه التي النظر فيها يكون باعتبار قواعده واصوله قد يقال بأن التفسير قد يفتح على المتاخر ما لا يكون عند المتقدم بما يتعلق به بالنظر أما سائل العلوم فلا وأما ما يتعلق بالفقه فما يتعلق به النوازل مثلا هذه قد يؤلفها المتاخر الذي يكون عنده تمام الأهلية وكمال الفضل هذا لا بأس به بل قد يكون متعينا وهذا مما قد يستثن اما ما عداه فيبقى على على اصله فقوله ولا وجه لهذا الانكار للتنافس بين بين أهل الاعصار هذا ليس بعله مستقل قد يكون هو وقف على هذا انه من باب الحسد ومن باب التنافس ونحو ذلك لكنه ليس ليس متواردا وانما عله قول كثير من اهل العلم أنه يؤلف إذا كان ثم حاجه فإذا لم يكن الله لا يكرر ما قد ذكره السابقون ولذلك قال قائدهم قل لمن لا يرى المعاصره شيئا ويرى للأوائل التقديما ان ذاك القديم كان حديثا وسيبقى هذا الحديث قديما يعني ليس الحدوث والقدم هو العله في القبول والرد هذا صواب صحيح يعني ليست العلة هي ماذا؟ قوله هذا متقدم وهذا حديث وانما النظر باعتبار ماذا؟ ماذا اتى المتأخر ماذا اتى؟ ما الجديد عنده؟ ليس عنده جديد فاذا كان ليس عنده جديد هنئذ لا ننتبه إلى ماذا؟ الى مصنفه ولذلك نحن نقول دائما طالب العلم لا يعتني بكثرة أو بعنايه ب... به كثرة كثره الكتب التي تكون موجوده في العصر الان كل يوم تظرفي المطابع عدة كتب عشرات لم نبالغ فيه في ذلك لكن لا ينبغي أن يعتني بها طالب العلم انما يعتني بشراء الكتب المتقدمة إلا إذا اثنى عليه رجل يثق في علمه ليس مطلقا انما اذا وثق في علم شخص واثنى على كتاب معين هنا لا باس ان يقتنيه والى العصر انه يمتنع ويتصدق به بهذا المال او له من شراء ويتعلق به كتب معاصره اين اذا ذكر ام فهو على على ما ذكر قال والا فمن اذا فمن اذا تصرف في مداده يعني الحبر وورقه بكتابه ما شاء من اشعار أو حكايات مباحه او غير ذلك لا ينكر عليه يعني يقول إذا تصرف في الورق والحبر وكتب اشعار وحكايات ومدونات لا ينكر عليه واذا كتب العلم الشرعي انكرتم عليه هذه العله ليست بعله رحمه الله عين يقال هذا ليست بعله وإذا كان كذلك فلنقل هذا القول له جبت له قال فلما اذا تصرف فيه بتسويد ما ينتفع به من علوم الشريعه ينكر ويستهجن ولم ينكر من أجل ذلك هل كان الانكار من أجل أنه كتب قرآنا وفسره لا وانما الانكار باعتبار ماذا ماذا جئت بجديد ما الذي عندك عندما تؤلف التفسير في 20 مجلد وتعيد التباسير السابقه وتثقل على طلبة العلمي واهل العلم ولا سيما اهل العلم يكثر فيهم الفقر يشتري 20 مجلد بكذا وكذا حينئذ ما الفائدته هذا الذي يستنكر هذا الذي يستنكر وإذا نظرت فيه لم ياتي به بجديد انما جمع من فتح الباري وايل اخر لو اشتغل بالتدريس لكان اولى له من الاشتغال به بالتاليف لا سيما اذا كان عازفا عن عن التدريس ولذلك الاشتغال بالتدريس اولى من الاشتغال به التاليف لانه قد يكون فيه فائده بعتمد ذكر ابن جوزي فيما سبق ان الاخرين من كتابه أكثر من الذين يشافههم لا شك في هذا لكن لابد ان تكون النية خالصه وصحيحه ولابد ان يكون الهدف مستقيما أن يكون ثم علم يوجد في الكتاب وإلا فيكتفي بالتدريس لانه قد يبقى كذلك إذا علم دل على الخير كفاعله فاذا علمت الطلبة علما ثم علموا ثم من علم علموا على إلى اخره هذه سلسلة للأول يعتبر ماذا له اجر احيا سنة فاذا كان كذلك قد يقال في التدريس ما يقال فيه في التصنيف قال فلما اذا تصرف به بتسويد ما ينتفع به من علوم الشريعة ينكر ويستهجن قلنا ليس فيه السنكار والاستهجان ولذلك قال بعضهم معلم أن نتائج الافكار لا تقف عند حد هذا من الذين يرون ماذا التاليف والاشتغال بالتاليف والجمع والتصنيع قال يعلم أن نتائج الأفكار لا تقف عند حد وتصرفات الانظار لا تنتهي إلى غايه بل لكل عالم ومتعلم منها حظ يحرزه في وقته المقدر له يعني كل عالم عنده فوائد ونكت وهذا قد يوجد ولا باس به اذا عندك فوائد على صحيح البخاري لا بأس ان تجعل لك مصنفا سميه الفوائد على صح البخاري لكن أن تجمع كل ما قيل ثم تزيد فوائدك قل هذا في اشكال لانك لو جمعت فوائدك والنكات الخاصة بك انت قد تاتي به اوراق صحيح ام لا ليس كل حديث يكون فيه فائدة عندك جديدة وليس كل باب وليس كل كتاب وليس كل سند لطيفه تكون في بالسند متعلقه بشيء جديد عندك لا قد يكون أكثر علم يكون مكررا أكثر العلم يكون مكررا ولذلك من لاحظ كتب الكتب المصنفه في سائر الفنون وجد انها فيها تكرارا هو بعينه لو نظرت بالمطولات في, في في النحو في اصول الفقه في الصرف في البيان لانها مكرره ولذلك الذي يعتني بضبط مختصر حينئذ يسهل عليه النظر في هذه الكتب كلها وأما النظر فيها كل طالب يظن انه لابد ان يقرا كل كتاب طالب العلم هكذا يصعب العجن العلم سهل صعب سهل صعب بمعنى أنك إذا عرفت كيف تاخذ العلم سهل عليك واذا ظننت انك تنظر الى الى 300 كتاب في اصول الفقه تقول اذا لن ادرك هذا الفقه قل لا الذي يضبط كتابا واحدا يستطيع ان يستوعب جل ما في هذه الكتب يحتاج إلى بحث ونظر في أهمها ولذلك يعتنى في كل علم بقائمة بالكتب التي هي تعتبر مراجع في الفن كل علم هذا موجود والذي يبحث عنه يجدهم في كل علم تتد قائمة بي الكتب التي تعتبر امهات أو أمات على قول بعضهم وثانيا نظر في الأشخاص يعني علماء الذين يعتبرون راسخين في الفن حينئذ تدور عليهم ماذا يدور عليهم الفن واذا كان كذلك فالرجوع اليه يعتبر ماذا غنيمه كمثلا في أصول الفقه المستصفى للغزالي هذا يعتبر من الكتب الأمات الامهات يعني أساس وكذلك ما يكتب الزركتي وكذلك الرازي وكذلك جمع الجوامع وما حولهم هذه كتب معدوده الآن سميت لك بعضها من اتقن هذه المذكورات صار اصوليا نحريرا لكن اتقن يعني فهمة والسوعبة ولذلك الشوكاني في ادب الطلب رحمه الله تعالى قال من أراد أن يكون له قدم راسخه يعني معنى من اراد ان يكون قدم راسخه في فن اصول الفقه وهو أصول النحرير شوكاني ليس بالهين ولا سيما جمع بين أمرين اصول الفقه نظريا وتطبيقيا وهذا عزيز هذا عزيز لا يكاد ولذلك يقررون في باب اصول الفقه القواعد ثم اذا جاءوا في التطبيق يحصل عندهم شيء من الاختلال شوكاني هذا يعتبر من الطراز الذي خالف فيه في ذلك عليذ قال من اراد ان يكون له قدم راسخه في الفن فعليه سم كتابين فقط عليه بمختصر ابن الحاجب وشروحي وحواشيه وجمع الجوامع وشروحي وحواشي فقط يكفي هذا جمع الجوامع وشروحي وانفس شروحي المحلي وتصنيف المسالم بل الذي يضبط المحله تجنيب المسامع هذا له قدم راسخه لكن يضبط ما ليس قراءه كذا يقرا وحده لا لابد ان يستوعب ما مراد به هذه الكلمه احتياز الى علاقتها باصول الدين صواب ليس بالصواب وينظر في حاشيه هو قال حواشي قل حاشيه واحدة حاشيه واحدة تكفيه والنظر فيها فاذا كان فن كبير عظيم كثرت فيه المصنفات ويأتي إمام في الفن كالشوكاني رحمه الله تعالى ولا شك انه امام فريد في هذا الفن يقول لك ماذا تختصر الفن في كتابين والشروح وحواشي بل ليس النظر فقط في في الفن وإنما قال يكون لك قدم راسخه بالفن هذا ليس بالهين وفي كل فن هكذا تجد هذا الكتب ولا يلزمك ان تنظر في جميع ما صنفه لكن بعض الكتب لابد ان يرجع اليها طالب العلم لسيمه في في البحث ومن الكتب التي تعتبر معتمده وصلفق البحر المحيط كتب الزركشي على جهه العموم كذلك تعتبر من الأمور التي ينبغي العنايه بها اذا الحاصل ان النكاتل الفوائد التي ياتي بها العالم لا يلزم من ذلك أن يعيد التصانيف كلها ويختصرها ثم ياتي بفائد بل لو كان ذا ذهن سليم وهذا العصر في العلم أنه قد اضعف فوائدهم صحيحنا بلا لو جمعها في مذكرة على انها فوائد تتعلق به لكان ابرازها واستحضارها وعند من يقرا أن هذه فوائد من فتوحات العالم الفلاني مثلا لا باس فتوحات من الله عز وجل حينئذ هذه يكون النظر فيها باعتبار ماذا باعتبار التخصيص لكن لو بثها في ضمن كتبه كيف يصل لها طالب العلمي لكن قراءته مذكرة يسيرة أو كتاب المختصر هذا اسهل من النظر في كتاب ياتي به تفسير قران في 30 مجلد ويبث فيه بعض فوائد النكات التي قد لا يسبق اليها لا باس قد يفتى على العالم المتاخر ما لم يسبق اليه المتقدم لكن من الذي يصل اليها والعالم الاخر يؤلف التفسير 30 مجلد والاخر في 60 مجلد إلى اخره من يقرا هذا وذاك وذاك الى اخره لا سيما كان متاخرا والشاهد النظر في هذه الفوائد نعم كما قال هنا أنه قد يفتح عليه بما لا يفتح على المتقدم ولا شك في ذلك العلم فضل من الله عز وجل ولذلك قد يثبط بعض الناس من أراد أن يتحقق بالعلم والحفظ ويتفرغ له مثلا أنت هل تر انتق مثل متيميه قل له نعم هذول ناس يثبت هكذا من شياطين الإنس هل تريد أن تكون مثل ابن تيميه يقول نعم من رب ابن تيميه من الذي علمه من الذي اعطاه الله عز وجل اذا انت تسال الله عز وجل كما سال ابن تيميه ربه فالمعطي الحقيقي والمعلم الحقيقي من الله عز وجل اذا ليس هذا من قصائص ابن تيميه رحمه الله تعالى ولا ابن قيم ولا ابن رشد ولا غيرهم ينبغي نكون ماذا فتحا عاما اذا قول بل لكل عالم ومتعلم منها حظ يحرزه في وقته المحدد له نعم ولا نخالفهم في ذلك لكن لا يلزم انه يشرح البخاري أو مسلم او غيرهما ثم يعيد كل ما ذكره السابقون ثم ياتي بفوائده وفتوحاته وانما له أن يجعله ان يجعلها في مصنف خاص قال وليس لاحد أن يزاحمه فيه لأن العالم المعنوي واسع كالبحر الزاخر والفيض الالهي ليس لهم قطاع ولا اخر ولا شك في ذلك والعلوم منحه الهيه ومواهب صمدنيه فغير مستبعد أن يدخل لبعض المتاخرين ما لم يدخل لكثير من المتقدمين لكثير من المتقدمين لا وانما لبعض المتقدمين يعني قد يوجد عند المتاخر ما لا يوجد عند بعض المتقدم لكن أن يكون على جهة العموم الجواب لا لانه اولئك يختلفون عن عن المتاخرين في في الطلب وفي التحصيل وفي النظر وفي الحفظ وفي الفهم وفي كذلك التفرغ للعلم كانوا السابقين تفرغون صباحا مساء ولا يشتغلوا بالتدريس والتصنيف فقط ولا شك ان هذا يكون الصق بماذا الصق بالعين كلما كان الناظر في العلم الصق بالعلم كانت الفتوحات واما اذا كان بعيدا صاحب وظيفه نحوي ولا يجعل لي لعلمه والنظر في كتبه إلا نظر اليسير وأوقات التعب واما اوقات النشاط هذه تذهب في وظيفة ودراسة ونحو ذلك هذا لا يتأتى له مثل ما جاءت لي للمتقدم نعم قد يكون ثم فرائض في المتاخرين لكن ليس على جهاد العموم قال فلا تغتر بقول القائل ما ترك الأول للاخر هذه يعاديها كثير من العلم ما ترك الاول للاخر ما ترك الأول للاخر يعني ما ترك له شيئا اذا لن يزيد ماذا لن يزيد شي وهذا لها حظ النصيب من الصدق والصحه وان كان كثير ينكر ولكن لا لها حظ فهي صحيحه لكن كل قاعده لها لها شواذ كل قاعده لها هكذا نفما ما ترك الاول الاخر شيئا على بابها لكن نقول لكل قاعده فافراد واحاد تشذ عنها كما هو شانه في القواعد الفقهيه وغيرها لكن هم فهم هم ماذا انه معناه انه لا يؤلف ولا يصنف ليس هذا مرادا ولما المراد ان الاوائل اشتغلوا بالعلم على وجهه الم لم يتركوا مساله إلا وبحثوا بحثوا فيها ولذلك يصدق هذا ماذا انظر في كتب المعاصرين بل المتأخرين الان تجد شيئا جديدا الا ان الله عز وجل هذا تكرار فقط تكرار فقط انظر في الرسائل الجامعيه ماجستير وكذا اخر ان حقق مخطوطا هذا حسن وليتم يشتغلوا بهذا لكن إن كتبا لم ياتي بشيء جديد بالتا ويسميه ماذا بحثا مستقلا لمشرف والى اخره وكلها ما فيها الا تكرار فقط ويبدي رايه ورايه اصلا غير مقبول لانه ضعيف ليس اهلا أن يكتب اصلا وتجد ظلمات بعضها فوق بعض يقول هذا لا لا يعتبر جديدا ولا يضم الى انه تصنيف من تصنيفاته العلميه وان طبع واخذ مرتبه الشرف وصيب الطباعه لا كله لا يعتبر شيء عند اهل العلم اذا فقوله فلا تغتر بقول القائل ما ترك الاول للاخر بالقول الصحيح الظاهر كان ترك الأول الى الاخر هكذا رايه ونحن نخالف قل لا بل الصواب انه الاول على بابها وقد يكون ثم شذوذ يخرج عن ذلك وفضل الله واسع لكن الواقع يشهد لذلك فإنما يستجاد الشيء ويستردل لجودته ورداءته في ذاته لا تقدمي وحدوث نعم يعني ليس المراد هنا ماذا أن هذا متقدم الزمن وهذا متاخر هذه ليست بعله وكذلك لكن لنا بماذا لنا بالواقع بمعنى ماذا بمعنى أننا وجدنا في هذا الذي صنف من المتاخرين وجدنا في مصنفه انه ليس فيه شيئا جديدا حين اذا إلى الى الى كونه متاخرا فقط والا ليس هو بعينه الذي يعتبر ميزانا الميزان هو ما تضمن هل تضمن شيئا جديدا ام لا هل اتى بشيء جديد ام لا فقط هو هذا وليس المراد به الحدوث والتقدم وليس ويقال ليس كلمة اضر بالعلم من قوله ما ترك الأول شيئا يعني هذه افسد كلمه على العلم ما ترك الأول نعم ما ترك الاول شيئا يعني للآخر لانه يقطع الامال عن العلم ويحمل على التعلم فيقتصر الآخر على ما قدم الأول من الظاهر وهو خطر عظيم وقول سقيم يعني هذا قوله خطر عظيم وقول السقيم ليس كذلك ليس كذلك ليس فيها نص من كتابنا وسنتنا يعني هذه المساله قد تكون شرعيه باعتبار يجوز يقدم او لا مساله اخرى لكن ليس هذا البحث فيه وانما هل بالفعل أن المتاخر ياتي بشيء جديد لم ياتي به المتقدم الجواب في الاصل والجملة والكثير والغالب لا وقد ياتي بي بشيء جديد لكن هذا على جهة الندره على جهه الندره ولا يلزم من ذلك أن يكون عنده شيء من الفتوحات وهذا لن نسلم به لكن لا يلزم أن يعيد جميع الكتاب من اوله الى اخره وثم يبث فيه هذه المذكرات فنقول لا بد من, من التصنيف قل لا ليس بلازم وانما يجعل ماذا يجعل نكات النكت على صحيح البخاري فما في باس يقول باب كذا كتاب كذا وياتي بما عنده ياتي بالحديث ياتي بلطيفه من الاسناد ياتي بالمتن لا اشكال فيه وإذا كان كذلك لا يلزم منه التصنيف المهم قال هنا وهو خطر عظيم وقول ثقيل فالاوائل وانفاز باستخراج الأصول وتمهيدها فالاوواخر فالاوواخر فاز بتفريع الأصول وتشديدها وهذا ليس ليس الصواب ليس اطلاقا بل الاوائل اصل وفرعوا لكن ممتاز الأواخر بكثره الكلام فقط والا التصيل والتفريع عند الاوائل وانما ممتاز الأواخر بكثره الكلاف فقط والا الحواشي وكثرة الشروق قد تجد متنا واحدا عليه ما يزيد على 100 شرح وكلها بعضها ماخوذ من, من بعض قد تكتفي بشرح أو شرحين هذا كثير قيل المختصر خليل عند المالكيه وصل عدد الشراح أكثر من 100 كتاب لكن العنايه عند المالكيه ليس بجميع هذه المئه وانما ببعضها 2 و 3 قد لا تصل إلى ال10 لان هي الاصول يعني المتقدم وبعض المتوسط ويكتفى به أما ممتاز به كثير من المتأخرين وهو الحواشي والنكات والتعليقات الحواشي هذه حقيقه هي جيدة جيده من جهات وفيها علم غزير لكن ليس على اطلاقه انما بعض الحواشي ولذلك يطالب العلم اذا اراد ان يشتغل بحاشيه فل من هو متقدم عليه في العلم لان قد دق على على حاشيه فتعجبه لان النظركم فيها باعتبار العقل المذلول والانتقادي لاخره والذي يحب العقليات قد افتتن بالحواشي لكن لا بد من السؤال قبل قبل ان ينظر وإلا قد تجد حواشي عديدة ولا يفيد منها طالب العلم شيئا انما ياخذ حاشيه واحده ولذلك في اصول الفقه نحن لا لا ننصح الا بحاشيه واحده فقط وي حاشيه العطار على جمع الجوامع المحلي فقط ما عداه لا تنظر فيه بناني لا. لا اشكال فيه انه يمتاز بفوائد تزيين على العطار لكن أكثرها لغوية يعني يعامل نصا المحل وانا اشتغلت اصلا بالبناني قبل العطار ف يشتغل به النص المحلي كانه قران يعني بيان واستعاره وكنايه الى اكثر كلامي وتعليقاتي تتعلق بالامور البلاغيه او أو او النكات اللغويه على على المتن نفسه. هذا الطالب لا سميد من شيء لو اشتغل طالب عين بالمتن من حيث أمران إذا اشتغل به طالب العلم في المتن ضاع علمه ضاع وقته مراد المصنف ماذا يريد هذا في الغالب لن تسميد واكثر الخلاف في الحواشي والشروحات ماذا يريد لاسيما الفيتو مالك هذه ضاعت اوقات والله المستعان على معرفة ماذا يريد ابن مالك رحمه الله تعالى. واكثر من يعلق في الحواشي شروحاته ومراد ابن مالك ماذا يعني هذا الكلام هذا ما تستفيد منه قد تستفيد بالحكام الشرعيه فيما يتعلق بالمتون الفقهيه وصور الفقه قد تستفيد بذلك لكن غالب لا لا تستفيد وثانيا ما يتعلق بالتراكيب يعني كانك تطبق القواعد النحوية والصرفية والبلغ لا شك أنك قد تحتاج بعض القواعد لفهم المعنى وعدنا نذكر نحن في صروحنا كثيرة يعني قد يكون لابد من اعرابه ولابد من فائدة تتعلق بالمعنى اللغوي والمعنى الصرفي والاشتقاق وبيان ونحوهذا لكن في الغالب لا وانما قد تفتقر الى اعراب لبعض الكلمات من أجل فهم ماذا فهمي المرات مبتدا وخبر فعل وفاعل تمييز حال الى اخره فهذان امران اذا اشتغل به مطالب العلم وافرط افرط فيما ضاع وقته دون دون جدوى معرفه مراد المصنف هذا لا تشتغل به وثانيا تطبيق القواعد على جهة العموم الافراد فيها على على كلام كانه القران قل لا لذلك ننصح دائما فيما يتعلق بالنحو والصرف والبيان أن طالب العلم اذا اراد ان يمارس لا بد ان يمارس لا ما يمارس فيه ويتعلم هو القران تاخذ سوره وتدربها وتنظر فيها ما يتعلق بالصرف ما يتعلق بالبيان وترجع الى كتب المفسرين وتنظر ما ما اعربته انت وما بينت من صرف و بيان عين اذا اما توافق و اما تخالف اما ان به بكلام البشر هذا لا يجدي لا يجد شيئا اذا هنا قال رحمه الله تعالى وقول النعم وان فازوا باستخراج الاصول وتمهيدها فالاوخر فازوا بتفريع الاصول وتشييدها هذا كلام في اطلاقه نظرا من الصواب ان الاوائل علمهم ازكى من, من الاواخر قال ابن عبد البر ويقال ان قول علي بن ابي طالب قيمة كل مرئ ما يحسن لم يسبقه اليه أحد قيمة كل امرئ ما يحسن يعني الذي تحسن ماذا كنت تحسن علما او قيمتك ان لم تحسن شيئا فلا شيء لك لا قيمه لك هذا الذي عناه وقالوا ليس كلمة احض على طلب العلم منها وقالوا ولا كلمة اضر بالعلم والعلماء والمتعلمين من قول القائل ما ترك الأول للآخر شيئا لكن ابن عبد انتبه هذا من المتقدمين اعتبارا فقال الخامس ونحن الآن من المتاخرين عين فرق بين الاستدلال أو النظر في كلام ابن عبد البر في زماننا قد يكون في زمانه نعم لا العلم يحتاج الى تصنيف والتاليف الاخر لكن في زماننا لا فكل شيء قد انتهى قال ولا كلمة اضر بالعلم والعلماء والمتعلمين من قول القائل ما ترك الاول الاخر شيئا اذا هذه الكلمه الذي يظهر العلم عند الله انها صحيحه ولا اشكال فيها بل الذي ينبغي العناية به أن ياتي بشيء جديد نعم لا اشكال فيه وإن كان عنده شيء جديد أن يجعله في مصنف خاص وأما أن يعيد كل ما قد سبق هذا من ضياع الأوقات وكذلك من ضياع الأموال وطالب العلم انما يشتري ويقتني من كتب العلم كتب المتقدمين هذا الاصل عنايته تكون بها ولذلك نثرب على كثير من طلبه العلم تجد المكتب عنده لا, لا يكون فيها الا كتب المعاصرين عنده شغف لاسيما في رسائل الماجستير والدكتوراه يضم بعضهم انهم حققوا ما لم يحققوا الاوائل واتوا بشيء وطلاب علم بعضهم عوان صحيح تخرج وقدم ماجستير الاخيرين هل لا نقول كل دكتور عاملها حاشا وكان لكن الغالب فيهم هذا فإذا, فاذا كان كذلك فما كتبوه الأصل فيه تهبه لا يجوز أن ينشر اصلا لا يجوز ان يقدم اصلا لانه يكون مما ذيكم مما لم تكم اهليته حينئذ كيف يستنبط كيف يرجح بين كلام العلم وليست عنده ماذا قدرة ليست عنده اهليه هذا قذف كبير لكن الناس قد إذا اذا اذا اشتهر الشيء وكثر وقل من يبين وينكر حين اذا صار من المسلمة صار الذي يطعن مطعون فيه لنفسه في شيء العله والعله الى اخره قال رحمه الله تعالى اما من لم يتاهل لذلك فالانكار عليه متج هذا كلام العلم قاطعه من لم يكن أهلا للتصنيف عنيد لا يحل له شرعا فيما يتعلق بمسائر الشرعيه ان يؤلف ويصنف كيف يرجح كيف يقول هذا الصوار هذا إلى اخره يقول هذا لا يجوز إلا إذا كملت اهليته وتم فضلهم أما من لم يتاهل لذلك فالانكار عليه متجه لما يتضمنه من الجهل وتغرير من يقف على ذلك التصنيف به, به يعني بالشخص المؤلف يظن انهم من اهل العلم غش المسلمي غش المسلمين مغش وليس منا <تصفيق> اذا فيه جهل وفيه تغرير بالناس يظن به أنه من اهل العلم وليس وليس كذلك ولذلك يوجد من العوام قد ياخذ الدكتوراه مثلا فيظن به الناس ماذا انه من اهل العلم فيستفتى والمصيب أنه يفتي ها اتخذوا رؤوسا ضلاله جهالا فافتوا بغير علم فضلوا اضل الحديث قال ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه أو كذلك ضيع زمانه في شيء لا لا يحسنه ويدع الاتقان الذي أحرى به منه يعني طلب العلم لو اشتغل بطلب العلم بدلا من أن يبذل سنتين وثلاثا واربع في تحقيق مخطوط أو جمع مادة ونحو ذلك ولم يكن متاهلا لو بذل هذه السنين طوال في ضبط فن لكان اولى به صانملا كان أول به ثم بعد ذلك إن اراد ان يصنفه الامر فيه فيه ساعه هذا ما يتعلق به الفصل الاول وخاتمته بالادب أو النوع الثاني عشر فيما يتعلق به بالتصنيف ختم به الفصل ثم قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني في ادب العالم في درسه الفصل الثاني يعني من الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاه طالبه ودرسه وفي ثلاثة وصول فصل الأول وسبق هي اداب في نفسي وذكر في 11 نوعا على الفصل الثاني في اداب العام في درس يعني فيما يتعلق به بالتدريس ثم اداب وهي 12 نوعا ذكر هي أكثر من ذلك قرونها لكن كما ذكرنا سابقا هذه كغيرها على نوعين اداب شرعية مصدرها الشرع لاشكال لا فيه حينئذ تكون اما واجبة وإما مستحبه حينئذ فعلها وتمثل والامتثال لها من باب الامتثال الشرعي النوع الثاني آداب عرفيه يعني تعارف عليها اهل العلم هذه تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والاشخاص قد يتحقق في زيد وهو معلم ما لا يتحقق في غيره وقد يتحقق في زمن ما لا يتحقق في غيره يعني ليس بلازم وتقرا في كتب ادب الطالب مثلا فترى ادبا ولا تراه في المعلم لا يلزم ان فيه ليس بشرعين لما هو يتعلق بماذا بالعرف والعرف هذه تتبدل وتتغير صحينا من ها تتغير تتبدل ولذلك كما سيذكره من المزاح كان من السابقين يشددون في هذا المساله في الجمله ود عن بعضي لكن في هذا الزمان قد لا يحسن طلبة العلم الآن يختلفون لابد من التاني ولابد من التلطف بهم ولابد من تبسم ولابد من التقريم يعني يدلل من اجل أن يقبل على العلم لكن لو شد معه نفر علم لا طلب العلم هكذا الان فاختلف باقتلاف ماذا الأزمان وا والاحوال اذا اداب العلم في درسه من ما هو شرعي ادب شرعي ومصدره يكون الكتاب والسنه فيه دليل شرعي قد يكون ثابتا فان كان بعض متوسع في ذكر الاحاديث الضعيفه في هذا المقام مساله خلافيه وثم اداب عرفيه تعارف عليها اهل العلم اخذها اللاحق عن عن السابق والعمل بها ان لم يكن ثم معارض لا يشكال فيه يعني هو حسن من باب التأسي باب التاسي والاقتداء به باهل العلم لكن ليس مضطرا ولا ينكر على على من تركه قال رحمه الله تعالى الادب وفيه 12 الفصل الثاني في آداب العالم في درسه وفيه 12 نوعا يعني من الآداب الأول إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث إذا عزم عزم يعني أراد اذا قبل ماذا قبل ان يجلس لي للتدريس فالعزيمه والاراده انما تكون قبله قبل الفعل إذا عزم على مجلس التدريس يعني التعليم ولو لم يكن في المسجد لم يكن تدريس منحصرا فيه في المسجد لما قد يكون في غيرها تطهر من الحدث طهاره صوره وكبرى والخبث يعني اتى به طهرتين تطهر من الحدث اصغر والاكبر والخبث زالت النجاسه طهارت الخبث معلوم وتنظف وتطيب طيب عن استعمال الطيب وتنظف قصد به تقليم الاظفار وقص الشعال الذي يحتاج إلى الى قص ونحو ذلك ولبس من احسن ثيابه اللائقه به بين اهل زمانه يعني يستعمل الثياب التي يستعملها أهل العلم في زمانه قاصدا بذلك هذا الشايدا قاصدا إذا عزم على مجلس التطهر قاصدا قاصدا هذا حال من فاعلي تطهر تطهر قاصدا قاصدا بذلك تعظيم العلم وتفجيل للشريعه تعظيم العلم وتبجيل الشريعه وهذا مقصد حسن وهذا لا خلاف فيه وذلك لأن العلم عباده بل من أجل العبادات كما سبق في اول الكتاب وتعظيمه في ذاته ووسائله وحامله مرغب فيه شرعا مرغب فيه شرعا يعني بث العلمي بث العلمي هذا مرغب في شرع وهو من العبادات فاذا كان ثم وسيله نعم اذا كان ثمه وسيله تعين على نشر العلم ولم يكن بهذا قيد ولم يكن محظور شرعي في الوسيله صارت ماذا مرغبا فيها على قاعده وسائل لها احكام المقاصد وسائل قال بعض اهل العلم في هذه القاعدة المراد بها المباحات وإلا المندوب والواجب في اصله معلوم الحكم حينئذ الذي يأخذ حكم المقصد هو الوسيله المباحة فاذا كان ثم وسيله مباحة وليس فيها معارضه للي للشرع بهذا القيد فاتخاذها في نشر العلم يعتبر من أمور المرغبة فيها شرع وهو داخل في قوله تعالى عن تعظيم العلم ووسائله وحامليه داخل بقول تعالى ذلك من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوم فسماها الله تعالى شعائر الله والعلم من شعائر الله العلم من شعائر الله قال ابو السعيدي ذلك من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوم أي ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرماتي وشعائره والمراد بالشعائر اعلام الدين الظاهره الصلاه والصوم والاذان والجهاد باسم الله ونحن ذلك ويدخل فيه العلم يعني امور الظاهره وتقدم أن معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على اكمل ما يقدر عليه العبد وتعظيم شعائر الله صادر عن من تقوى القلوب فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحه ايمانه لان تعظيمها تابع لتعظيم الله واجلاله ذاك كلام اذا تعظيم العلم واجلاله ورفع قدره ورفع قدر حاملهه فهذه تعتبر من الامور التي تعين على تقوى الله عز وجل قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه إنما زهد الناس في طلب العلم لما يرون من قلة انتفاع من علم من عمل بما علم من عمل بما بما يعني وجد الناس أن فلانا من الناس يتعلم لكنه لم يعمل اذا هل هذا يحث على طلب العلم ام انه يزهد يزهد بمعنى انه اذا اذا رد يطلق ماذا ستصنع فلان اسبق منك بالعلم وانظر حالهم ثوب مسبل ولحيه محلول للاخره واقبال عن الدنيا ومعاملات ربويه وسعي وجد وورا العقار هذا عالم أن يسمى يسمى عالم عندنا لانه ماذا متلبس به بالعلم فاذا كان الناس يرون هذا وصرى قدوه لكنه قدوه سيء تصد عن العلم فلما راى الناس أن هذا عالم ولم يعمل بعلمه اذا لا ينتفعون بذلك لا ينتفعون بذلك انما زهد الناس في طلب العلم لما يرون من قلة انتفاع من من علم ولم يعمل بما علم من عالم ولم يعمل بما بما علم وما يتعلق به ذكره رحمه الله تعالى بالتطهر من الحدث والخبث ونحو ذلك ذكر له شاهدا من قولي او من فعل مالك مالك بن انس رحم الله تعالى قال كان مالك رضي الله عنه اذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على راسه ثم يجلس على منصه منصب بكسر الميم منصا هكذا انكم منصه منصا كسر الميم قال نص الشيء رفعه او نص الشيء رفعه وباب رد قال ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ يعني من حديث وقال احب ان اعزم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر ما يتعلق بي تطهر من الحدثين والتنظف والتطيب وذكره كذلك ما يتعلق بلبس احسن الثياب واستشهد بي بمالك مع ان هذه لها أصول في الشرع يعني طهاره البقاء على الطهاره من الحدثين الأكبر والاصغر وكذلك زالت النجاسه وكذلك الطيب سعمل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وكذلك لبس احسن الثياب له اصل لكن لما كان المقام مقام تدريس فكان الاقرب أنه استشهد بي بمالك رحمه الله تعالى ذكر في كتاب المحدث الفاصل بين الرامي والواعي من كره أن يحدث حتى يتطهر يعني بعض العلماء كرهها لكن كره ليست كراهه شرعية وانما هي تعود الى الى الطبع يعني يكره من نفسه أن يجلس ويحدث ولا يكون على طهارته أما بالشرع هذا ليس فيه دليل شرعيا فاذا كان القرآن له أن يقرأ وهو على غير طهارة دون مس للمصحف هذا فالحديث باب أولى والتدريس يكون من باب أولى لكن الاولى ان يكون على طهاره لأن العلم عباده وتاديه العبادة على طهاره هذا المبنى او بل المسلم على جهة العموم لو كان يومه وليله على طهاره فهو حسن ولذلك اثر عن بعضهم كل ما احدث توضأ ليكون على طهارته لكن هل أنه إذا ترك يكون مكروها الجواب لا ليس بمكروها لكن قال هنا من كانها أن يحدث حتى يتطهر ثم روى بسنده عن منصور ابي سلمة الخزاعي كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاه هذا قيد صاب ان مالكا رحمه الله تعالى فرق بين العلم تعليم وبين التحديث وما أثر عنه في التحديث فقط وليس في مطلق العلمي يعني استدلال المصنفون استدل بخاص على عام عرفنا هذا الاستدلال يعتبر يعتبر فيه نظر في خلل الاستدلال قد يكون بعام على خاص اما بخاص على عام ولا سيما لم يكون ثم عله لو كان لو كان الخاص معللا حينئذ قلنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لا اشكالا فيه فيحمل النظير على على نظيره اما اذا كان غير معلل فيبقى على خصوصيه فمالك رحمه الله تعالى كان يسأل من أراد أن ياتي كما سياتي النص بذلك بجاريته هل تريدون الحديث أو المسائل فإذا قالوا المسائل خرج له مباشره لم يفعل ما ذكر عنه واذا قالوا نريد الحديث دخل فاختسل وتطيب لغنم فكان يفرق بين النوعين بين التحديث وبين بين مسائل قال كان مالك بن انس اذا اراد ان يخرج يحدث توضاء وضوؤه للصلاة ولبس أحسن ثيابه ولبس قلا نسوه ومشط لحياته فقيل له في ذلك وقال اوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الحديث ذكر الحديث ولم يذكر ماذا المسائل اذا كان ثم متن يدرس ونحو ذلك ما ليس بحديثه بانتبهت العله وروى الخطيب البغدادي عن يحيى بن عبد الله بن بكير قال كان مالك إذا عرض عليه الموطا تهيى اولبس ثيابه وتاجه او ساجه وعمامته ثم أطرق ثم اطلق فلا يتنخم ولا يبزق ولا يعبث بشيء من لحيته حتى يفرغ من قراءه اعظاما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يفعل شيئا البتة وروى معنى ابن عيسى القزاز قال كان مالك بن انسه اذا اراد ان يجلس للحديث اغتسل وتبهخر وتطيب فان رفع احد صوته في مجلسه زبره يعني زجره وقال قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي يعني النبي صلى الله عليه واله معه ميتا كمعاملته حيا فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مالك رحمه الله تعالى لا يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو على طهاره اجلالا وتعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسمعه كانه يسمعه منه مباشرة هذا الاصل فيه إذا كان كذلك ما يكون خاصا بالتحديث وفي الجامع الخطيب وفي الجامع للخطيب من كان ذا من كان إذا اراد التحديث على غير طهاره تيمم يعني بوب به هذا يعني بالغ بعضه العلمي في كونه إذا لم يكن ثم ماء تيمم هذا يحتاج الى نص الأول لا اشكال فيه لانه جاء على الأصل جاء على, على الاصل وام التيمم للمستحبات هذا يحتاج الى نقل وليس ثم ثم انما جاء في في ماذا جاء في ما يتعلق به بالواجبات بالواجبات إلا على قول بعضه العلمي اختار عشان السلام لتيميم رحمه تعالى أنه يتيمم كذلك للأغسال المسحبه وهذا فيه في نظام قال من كان إذا أراد التحديث على غير طهاره تيممة ثم روى عن اسحاق بن الربيع قال رايت الاعمش إذا أراد أن يحدث على غير طهور تيمما يعني إذا لم يتمكن من لماذا من, من الطهاره المائيه وعن الاعمش عن ضرار بن مره قال كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير طهر قال ابو بكر يعني الخطيب البغدادي بعد ذلك كرهه من كره التحديث في الاحوال التي ذكرناها يعني على غير طهارته وكذلك من المشي والقيام والاطجاع بعضهم لا يرى أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ولا أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وهو ياكل مثلا هذا كله يمتنع منه بعض السلف ليس كل السلف انما بعض السلف اجلالا وعظاما للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هل هو واجب أو أن من فعل ذلك يعتبر فعل محرما الجواب لا لانه يجوز له ان يقرا القران وهو يمشي ويجوز له ان يقرا القران وهو يأكل مثلا إذا استطاع حين اذا جاز له ذلك في القراني فجوازه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم باب اولى واحرى واذا جاز أن يقرا قرانا على غير طهاره هذا محل وفاق وإنما وقع النزاع في طهاره الكبرى جنوب هل يجوز له ان يقراه جنب ام لا قولاني ومر معنا في شرح الزاد ان الصواب انه يجوز له أن يقرا ولذلك اورد المخالف في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقرا ورده وهو جنب وهو او جنب كان كذلك بالعصر ماذا الاصل هو الجواز وانما منع ممن منع لي احاديث فكلها تعتبر حديث ضعيف لا اصل لها بل بعضها يعتبر منكر شديد الضعف فاذا كان كذلك فنرجع إلى الاصل الى الى الاصل اذا الطهاره الصغرى هذا محل الفقه لا قران يعني الذي لم يكن على طهاره الصغرى واما الطهارة الكبرى فبخلاف الجمهور على على المنع حتى يتطهر الصواب واو الجواد حتى للحائض والنفساء فالصواب انه يجوز مطلقا دون تقلق. لا لكن لا تمس المصحف انما يقرا قراءه هكذا عن غيبه فالشاهد ان بعض السلف كره أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي وكذلك في قيامه وكذلك في طجعه قال رحمه الله تعالى من كره التحديث من احوال التي ذكرناها من المشي والقيام والاطجاع على غير طهارة انما هي على سبيل التوقير للحديث والتعظيم والتنزيه له ولو حدث محدث في هذه الأحوال لم يكن ماثوما ولا فعل امرا محظورا لم يقع في حرج من جهه الشرع وانما هو ادب عام من جهه الشرع يدل على انه مسحب والمسحب يعامل معامله المسحب حينئذ من تركه لا يثرب عليه اينما يكون قد ترك ادبا مستحبا اذا اذا كان كذلك ماذا كان فيه قال اجل الكتب كتاب الله وقراءته في هذه الاحوال جائزه او يمشي وقائما ياكل الاخر لا بعس به فقراءه الحديث فيها بالجواز اولى اذا ما يذكره أهل العلم فيما يتعلق بهذه الاداب إنما هو من باب الأولى ولا من ذلك أن ان يكون إذا فعل ذلك قد فعل محرما قال سيوط بتدريب الراوي ويستحب له اذا راد حضور مجلس التحديث أن يتطهر بغسل ووضوء واتطيب يتبخر ويستاك كما ذكر ابن السمعاني ويشرح لحياته ويجلس في صدر مجلسه متمكنا في جلوسه بوقار وهيبه يقال هيبه قد يقول قائل هذه الأمور تحتاج الى دليل سرد لحياته إلى اخره قل هذه تحتاج الى دليل لكن الدليل هنا دليل اجمال بمعنى اننا عرفنا ان أن من العلم أن العلم يجب ان يوقر هذا دل عليه دليل شرع السام ذلك من يعظم شعائر الله حينئذ كل وسيله هكذا كل وسيله تفضي إلى تعظيمه واجلاله فيمرغب فيها على جهه الاجمال واما على جهه التخصيص فهذا قد يختلف قد يختلف من زمن الى زمن ويختلف من من حال إلى حال فينظر فيه لكن الدليل الاجمال دل على, على ذلك فلا إشكال في ان يزاد في بعض العصور ما لم يكن فيه في الزمن الأول لا اشكال فيه وان يترك في عصر ما كان مستحبا فيه في ذاك العصر السابق والنظر فيه به بهذا الاتجاه لكن الدليل الاجمالي دل على أن كل وسيلة ليست ليس ثم ما يدل على منعها من جهه الشرع ليس فيها أمر ممنوع الوسائل التي تؤدي إلى الى الدعوه الى الله عز وجل الى العلم هذه المباحه مباح فحينئذ ناخذ حكم ما المقصد لكن اذا كانت محظوره ان يمنع منها قالوا ماذا يمنع منها هذا دليل اجمالي وام التفصيل هذا يختلف يختلف من زيد الى آخر ومن زمن الى زمن ومن عصر الى الى عصر فاذا كان في زمن لا يبالي الناس تسريح اللحيه ولا بلباس حينئذ لا يحتاج لذانك لا يحتاج لذان واذا كان في زمن الناس يوقر إذا لبس لباسا معينا عوام الآن في الجمعه مثلا يحتاجون الى ان يلبس لهم بيشت مثلا لانه يسبب هيبه عندهم وعظمه فيلبس لهم ما في باث طلبت العلم اذا كان لا يحتاجون لا يحتاجني يلبس ذلك اذا يكون فرق بين بين النوعين هذا الذي يظهر قال هنا ويسرح لحياته ويجلس في صدر مجلسه متمكنا في جلوس وقال وهيبه وقد كان مالك يفعل ذلك وقيل له فقال أحب أن اعزم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر اورد السيوطي هنا على جهه العموم ان كان ذكره في باب التحديث لكنه عمم والدليل الذي ذكره عن مالك هذا خاص قال وكان نعم قال فقال احب أن اعزم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احدث إلا على طهاره متمكنا وكان يكره أن يحدث بالطريق يعني اذا ساله سائل حديث النبي صلى الله عليه وهو يمشي في طريق لا يحدثه مع ان اصل الجواز او وهو قائم وانما يجلس اسنده البيهقي واسند عن قتادة قال قد كان يستحب الا على حديث إلا على طهارته وعند راد مر قال كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير طهر وعلي بن المسيب أنه سئل عن حديث وهو مضطجع في مرضه فجلس وحدث به حدث به وقيل مالك خذوا عن سعيد المسيب فقيل له وددت أنك لم تتعن تعب نفسك انت مريض وسئلت حديثا وانت مضطجع عنيذ خشى علي ان أن يكون قد أصاب شيء من العنت فقال كرهت أن احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضجع وان بشر بن حارث أن ابن المبارك سئل عن حديث وهو يمشي فقال ليس هذا من توقيد علمي ليس هذا من توقيد علمي يعني وهو يمشي لا تسال لكن مراد به ماذا الحديث كل كلامهم إنما هو في التحديث عن الروايه أن يروي عنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسند اليه قال ويكره أن يقوم لاحد فقد قيل إذا قام القاري الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد فانه يكتب عليه بخطية يعني يقرا على المصنف مثلا على مالك الموطا فجاء أحد فقام القاري يخشى عليه يكتب عليه ماذا خطية هذا يحتاج الى دليل ليس ثم دليل يدل على ذلك قال وبالنسبة لما نقل عن مالك فالظاهر انه خاص بي مجالس التحديث لا متعدا من عندي يعني ليس كلام السيوطي فالظاهر انه ماذا مخصوص بي مجالس التحديث يعني على اطلاقه فعم مطرف قال كان الناس اذا اتوا مالكا رحمه الله تعالى خرجت إليهم الجاريه فتقول لهم يقول لكم الشيخ يعني من مالك تريدون الحديث أو المسائل تريدون الحديث أو يعني تريدون الروايه او ترتم المسائل اي النوعين فإن قال المسائل خرج اليهم في الوقت مباشره يعني لا يغتسل ولا يتطهر على حسب حاله وقد لا يكون على طهارته وان قال الحديث دخل منتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم ولبس ساجه وتلقى له منصه فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يجلس على تلك المنصه الا اذا حدث فدل ذلك على ان ما اثر عن مالك خاص بالروايه خاص بالتحديث ليس على على اطلاقه قال ابن ابي ويس فقيل له في ذلك فقال أحب أن اعزم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احدث به إلا على طهاره متمكنا ويقال انه اخذ ذلك عن سعيد بن مسيب مسيدوز فيه الوجه كل مسيب فبالفتح سواء بسعيد فلوجهين حوا قال السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث قال لكن بعد ان اورد ما يتعلق بكلام مالك رحمه الله تعالى وما اثر عنه في مقام التحديث وغيره قال لكن قال بعضهم إن هذه الأمور المحكية عن مالك لا ينبغي اتباعه فيها إلا لمن صحت نيته في خلوص هذه الافعال تعظيما للحديث لا لنفسه لانه قد يدخل على العالم بشر فكذلك فقد يتطيب ويتبخر ويتزين بالثياب من أجل ان يعظم هو اذا انتقلت النية من ماذا من تعظيم العلم والحديث الى تعظيمه هو الى تعظيمه هو. فينسى يعتاد لذلك اعتاد مثل هذه الأمور حينئذ إذا لم يكن ثم مصحح للنية فلا يؤجر انما يكون هذا داخلا فيه في الرياء ونحوه قال إن هذه الامور المحكية عن مالك لا ينبغي اتباعه فيها إلا لمن صحت نيته في خلوص هذه الافعال تعظيما للحديث لا لنفسه فلينتم هذا الخطاب للعالم والعالم بشر لأن للشيطان دسائس في مثل هذه الحركات فإذا عرفت أن نيتك فيها كنيه مالك فافعلها فيها كنيه مالك فافعلها ولا يطلع على نيتك غير لعله الله اعلم نكل الناس الى الى الله عز وجل ونحوه قول شيخنا ان فعلها بقصد السنة اجر ليس في سنه الا فيما تعلق به ذكر من السنة كطيب ونحوه ذلك او للتمشيخ والشهره حرم حرمه, حرمة. يجوز فيه الضبطان حرم الاجر يعني حرمه يعني صار فعله محرما او كذلك صار رياء وسمعه والاصل في الرياء والسمعه هو ماذا الاصل في الرياء والسمعه حرين. هذا الأصر يسير الرياء شرك اصغر والشرك الاثر محرم أو ماذا او مكروه قول محرم اذا حرم حرم قال رحمه التعليذا هذا ما يتعلق بقوله اذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث يعني طهارتين طهارة صغرى وطهارة كبرى وكذلك ولا <تصفيق> داخل في طهارة الخبث في طهارة الحدث والخبث المرض به طهارة النجاس يعني زالتها وتنظف وتطيب ولبس من احسن ثيابه اللائقه به بين أهل زمانه يعني الذي يرتديه اهل علم ما اشترك مع الناس هذا الاشكال فيه والان الناس انما يتميزون به الا اهل العلم بالشوت قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيله وشيدا لابد من نيه هذا الذي عناه فيما نقله السخاوي عن بعضه العلم يعني يفعل كما فعل مالك لكن بقصد تعظيم العلم وليس بتعظيم نفسه الناذد سايز فينتبه لها وذكر الاثى ثم قال ثم يصلي ركعتين ركعتي الاستخاره إذا ان لم يكن وقت كره استفعال من الخير أو من الخيرة بكسر اوله وفتح ثانيه بوزن عين باكن نقيل اسم من قولك خال الله له واستخار الله طلب واستخار الله استخار الله فعل به طلب منه الخيره وخار الله له اعطاه ما هو خير له والمراد هنا طلب خير من طلب خير الامرين اللي بنحتاج الى الى لكن ما هو الاستخاره هنا هو ذهب الى مجلس التحديث هل يثخير في انه يدرس او لا هذا محل اشكاله هل إذا عرض عليه ان يدرس كتابا ما فاستخاره اشكاله يثخير او في مدرسه معينه فيثخير أو في مسجد معين فيثخير لا اشكاله في اما هل يدرس الدرس المعين او لا هذا محل نظر ليس فيه سخاله وقوله هنا بمعنى انه يستخير ان كان المراد الدرس المعين كلما جاء الى درس السخار هذا مراد ان كان مراده فيه اشكال فيه إشكال. وإن كان مراده على جهه العموم انه اذا اراد ان يدرس متنا معينا ففي اوله الاستخار هل يقبل او لا يقبل لا اشكال فيه فقد لا يكون فيه خير وكذلك بما يتعلق به بتدريسي فيه في مسجد معين ينبغي كذلك لا أن يستخير اما في كل درس هذا محله محله على كل استخاره هي ثابته واصلها كما في الصحيحي كما في البخاري وداود وغيره عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا سوره من القران يقول لنا اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير فريضه وليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه الذي يريد خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه اللهم وان كنت تعلم شرا لي مثل الاول فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به أو قال في عاجل امر واجله هذا الذي عله مصنف رحمه الله تعالى بالاستخاره لكن كما ذكرنا سابقا إن كان المراد كل درس هذا محل اشكاله وان كان اراد به على جهه العموم فالاصول الحديث دليل عليه ان كان قول في الأمور كلها هذا عام كلها ادع قال قال الشوكاني قول في الأمور كلها دليل على العموم وان المراه لا يحتقر امرا لصيغه له وعدم الاهتمام به فيترك الاستخاره فيه رب امر ان يستخف بامره فيكون في الاقدام عليه ضرر عظيم أو في تركه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس احدكم ربو حتى في 90 عليه وقوله كما يعلمنا السورة من القران فيه دليل على الاهتمام بامر الاستخاره وانه متأكد وانه متاكد مرغب فيه لكن كما ذكرنا سابقا على جهة العموم اما على جهه الخصوص وهذا معناه انه حتى اذا راد ان يصعد المنبر يوم الجمعه فليستخر والنبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه ذلك واذا اراد ان يجلس مع اصحابي فيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه انه كان يسخير حينئذ على جهة التخصيص على جهة الأفراد والاحاد الله انه لا يسخير وأما على جهه العموم فلا شكال فيه وقوله ان لم يكن وقت كراها على المذهب الشافعييا يعني ان كان وقت كراها فلا يصلي صلاه الاستخاره لان ليست من ذوات الأسباب ان كان الشافعية عندهم ان ذوات الاسباب مخصص مين من وقت النهي واقتنا يعني اذا دخل المسجد يصلي تحيه المسجد ولو تحيه المسجد ولو كان في وقت نهي والصواب انه ماذا أنه لا يصلي ان النهي مطلقا بل الصواب خلاف ما شاع عند الفقهاء ان النهي للكرهه والصواب ان النهي للتحريم وليس ثم صارف يصرف عن عن ظاهره فيبقى على على اصله فاذا كان كذلك النهي يقتضي فساد المنهي عنه الذي لا يصح له بل لو صلى صلاه وهو يعتقد انها محرمه او مكروهه فباطنه اما اذا كان اخذ بقول الآخر فهي صحيحة ثم يصلي ركعتي الاستقارة ان لم يكن وقتا كراهه ان كان وقت كراهه فلا ليست كتحيه المسجد هذا عند الشافعية قال العراقي ما له سبب متقدم أو مقارن خرج به ما له سبب متاخر عنهم كصلاه الاستقارة وركعتي الاحرام فيكره فعلهما في وقت الكراهه على الأصح هذا عند الشافعي يعني سبب متقدم وسبب مقارب كتحيه المسجد أو سبب متقدم يعني شيء وقع ثم صلى حينئذ هذا يكون مستثنى واما السبب الذي يكون لاحقا هذا لا يصلي له كك الاستخاره على كما كما ذكرنا قال وينوي نشر العلم وتعليما هذه واحدة وبث الفوائد الشرعيه هذه الثانيه وتبليغ احكام الله تعالى التي اؤتمن عليها وأمر ببيانها هذه الثالثه والزياده من العلم الرابعه واظهار الصواب والرجوع الى الحق خامسا والاجتماع على ذكر الله تعالى هذه السادسه والسلام على اخوانه من المسلمين هذه السابعة والدعاء للسلف الصالح هذه ثامنه اذا هذه 8 من الأمور التي ينويها عند على على الدرس وينوي نشر العلم وتعليمه اشار المصنف الى تصحيح النيه كما مر معنا مرارا لا بد يصحح النيه في التعلم والتعليم سيا كل منهما عباده والعباده لا تصح الا بنية قال السخاوي وقدمها عليه بحيث تكون في ذلك مخلصا لله لا يشوبك فيه غرض دنيوي بل طاهر القلب بل طاهر القلب من اعراضها وادناسها بعيدا عن حب الرياسه ورعوناتها ودسائسها كالعجب والطيش والحمق والدعوى بحق فضل عن باطل لا تحب أن يحمدك عليه أحد من الناس ولا تريد به معنى سوى التقرب الى الله ليس لك غرض إلا قرباه إلى الله عز وجل وما عاد ذلك من الممدحن الثناء وما يترتب عليه من فائده دنيويه فلا ينبغي قصدها ان جاء تبعا ولا اشكال فيه واما يقصدها به التعلم والتعليم هذا قدش في في نيته ولا يلزم من ذلك انه يترك تعلم من اجل فساد النية أو يترك التعليم وانما يجاهد نفسه قال وان لم تفعل ذلك فما صنعت شيئا يعني فسدت النيه واذا فسدت النيه حينئذ نكون ماجورا او ماذورا ها نكون لكن الحمد لله مرة معنا تطبيق قاعده وهي ان العلم يتبعض يتجزى صحيح ام لا فاذا را في اوله واحسن في اخره كتب له اجره اخي ليس كالصلاه الذي ينبني اخره على اولها إذا را في الركعه الاولى كل بطلت صلاته ولو أحسن في الركعه الثانية لان ينبني بعضه على بعض اما العلم فيتبعض ويتجزى كتلاوه القران حينئذ هذا هذه نعمه والا من تفعل ذلك فما صنعت شيئا ولا تأمن أن يقول لك الرب سبحانه وتعالى حين قولك تعلمت فيك العلم وعلمته وقرات القران كذبت ولكن ليقال قارئ وقد قيل ثم يؤمر بمن يكون كذلك فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار لانه كبيرة من من الكبائر تعلم واراده علم من غير الله يعزى يعتبر من من الكبائر وهذا من الامور التي تعتبر عوائق وعلاقات يعني طالب العلم اذا اعتنى بتصحيح النيه وفق واما إذا لم يعتني بتصحيح النية حينئذ خذلا واذا خذل كيف يرتجي ان يرتقي في العلم فارتقاؤه في العلم سنه بعد سنة بل شهرا بعد شهر هذا إنما يكون باعتبار تصحيح نيته ولذلك اذا طالب العلم كان يطلب العلم يطلب يطلب لا يجد ما حصل شيئا حينئذ يرجع الى نفسه ثم خلل ثم عي كيف تقرا سنه وسنتين وثلاثه واربعه ثم تقول ما استفدت شيئا ما حفظت وما تعلمت علما واحدا قديم كان في السنة الواحده قد يتقن علما والان تجد بعض طلبه العلم قد يبذل سبعه سنين لعشره سنين ولا يتقن ربع علم هذا يدل على ماذا على انه مخذول اذا لابد ان يرجع إلى الى نفسه فيصحح نيته تصحيح النيه يعتبر من فروض الاعيان ولذلك قلت لكم سابقا أن طالب العلم ولو لم يتقدم في العلم فعليه أن يعتني عنايه فائقه لا سيما طلاب العلم في هذا الزمان يطلب على كبر ليس صغيرا يعني في العاشره ومدون العاشره فإذا قيل له اقرا في بدائع الفوائد لمقي في بعض المواضع مدارج السالكين اقرا فيه بعض التفاسير فيما يتعلق بجزعامه قد يصعب عليه ذلك لكن طالب العلم الذي تجاوز ال وكان في الجامعة أو في غيرها هذا يستطيع أن يقرا بنفسه اذا لابد ان يحصل والا سيكون عنده خلل كبير وتدخل عليه المداخل هذه الدنيويه والاغراض والمفاسد والرياء والسمعه وهذه تعتبر حاجزا كبيرا عن طالب العلم ويبذل يبذل الى اخره كيف تبذل أن عاصن انت فاسق لانك مرتكب لكبيره ما حكم الشرع ليس فاسقا ما الفرق بين الذي يطلب رياءا وسمعه ولا يفكر الا في الدنيا وبين الذي يدخن بين الفرق انت تعتقد أن انك اذا رايت شخصا يدخل فانه فاسق والتدخين فيه خلاف صوب التحريم أنت لا يقال هينادي نقول هذا في خلاف وإذا كان كذلك فايهم اعظم ذنبا لا شك ان, أن كبائر القلوب كما مر معنا كلام القيم وحمده تعالى محرمات القلوب أعظم من محرمات الجوارح واذا تلبس بي بجارحته في بمحرم مما ولو كان كبيره من الكبائر ما يتعلق بالحسد وسوء الظن الذي يكون في القلب هذا اعظم واشد أثر اذا كان طالب علم لا يعتني بهذا ويطلب العلم سنو سنتين وثلاث لن يحصل شيء لن يحصل شيء ولذلك لا بد لطالب العلم أن يجعل له ما زمنا أو وقتا زمنيا يحاسب نفسه ماذا حصلت لا يمكن أن يمر عليك شهر كامل ثم تقول اني ما حصلت هذا شهر كامل كيف بالسنه والسنتين والثلاث لذلك قد يبلغ بعض من 20 سنه يطلب العلم وهو مبتدئ وهذا من عجائب الزمان قد كانت موجوده قديما ويذكر في كتب العلم لكن كان الغالب يحصل والان العكس الغالب ان طالب العلم يبذل 5 سنين احيانا يدرس ولا يتقن فنا واحدا هذا من العجائب واللي اصله انه اذا بذل سنين انه يتقن خمس فنون خمس علوم لكن الله المستعان قال هنا رحم الله تعالى ثم يؤمر بمن يكون كذلك فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار اذ اعماله بالنيات ولا يقبل الله منها الا ما كان خالصا له وظل الى قوله صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعلمه سمع الله به سامع خلقه وصغره حقره وقال ورب قائم أو صائم حظه من قيامه او صيامه السهر او الجوع والعطش وكذلك طالب العلم حظه ماذا التعب يسر ويذهب ويبذل المال ويشتري كتب والى اخره من انفاق المال في غير محله وكذلك اتنسن الله العفو العافية ومن هنا وقف كثير من السلف عن التحديث إلا بعد نيه صحيحه قال حبيب ابن ابي ثابت لما ساله الثوري التحديث حتى تدي النية وقال ابو لحوص سلام ابن سليمن لمن ساله أيضا ليست لينية نيه يعني ساله عن التحديث فقال ليست لي نيه فقيل له إنك تؤجر فقال يمنون لي الخير الكثير وليتني نجوت كفافا لعلي ولا لي وقال كلثوم بن هان وقد قيل له يا ابا سهل حدثنا قال إن قلبي لا لا خير فيه تهم نفسه ما أكثر ما سمع ونسي ما لي قل لا خير فيه سدل بماذا ما أكثر ما سمع ونسي النسيان سببه ماذا المعصية قد يكون طبيعيا لكن اذا كان لا ينسى ثم نسي حينئذ ثم ذنب فقال قلبي لا خير فيه باب التواضع وهضم النفس ما أكثر ما حفظ ونسي قال ما أكثر ما سمع ونسي هذا وهو لو شاء فعل كما قاله أبو زرعه السيباني وقال ولكنه اشفق من الزهوى والعجمحه حين نصبوهم ونحو قول حماد بن زيد استغفر الله إن لذكر الاسناد في القلب خيلاء يعني بعض العلوم تورث الخيلاء ومن ذلك علم الاسناد وتصحيح النيه إن كان شرطا في كل عبادة إلا أن عادة العلماء تقييد مسالتنا به يعني اهل العلم ينصون في مقام التعلم التعليم على تصحيح النية ولا يقول اذا اردت ان تصلي الفجر فصح نيتك والظهر والصلاه لا ينصون على ذلك يعني بعض العبادات تكون مهمة لا ينصون على ذلك لماذا لأن الرياء والسمعه وطلب العلم والتعليم لغير الله اكثر مما يتعلق به الصلاه لذلك ينصون فيه في هذا الموضوع ان كل عباده لا تصح إلا بالنيه قال لكون قد يتساهل فيه بعض الناس أو يغفل عنهم لا الحديث ونعم لا والحديث علم شريف يناسب مكان الأخلاق الاخلاق ومحاسن الشيم وينافر مساوي الاخلاق ومشائن الشيم كما قال ابن الصلاح والنيه تعز فيه لشرفه يعني عزيزه قال ابن دقيق العيد في الاقتراح العمدة العظمى في كل عبادة تصحيح النيه كل عباده ومن أحسن ما يقصد في هذا العلم شيئان علم الحديث وهو على جهة العموم كذلك احدهما التعبد بكثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكرر ذكره ويحتاج ذلك إلى أن يكون مقصودا عند اللفظ به ولا يخرج على وجه العادة لانه قد يقول ماذا أنا اكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد عادة عاده فحليد تغيب النيه فاذا غابت النيه صار عاده واذا صار عاده لم يؤجر عليه الثاني قصد الانتفاع والنفع للغير ينتفع بنفسه وان ينفع غيره هذا في كل علم ليس خاصا بالحديث التفسير والحديث الى آخرين كما قال ابن مبارك وقد استكثر كثرة الكتابة منه لعل الكلمه التي فيها نجاتي لم إلى الآن قال ولا بما في تبليغ العلم من الأجور لا سيما الحديث يدخل الراوي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال نظر الله امرا سمع مقالتي وعاه ثم ادها إلى من سمعه قال بعض المتاخرين وانما اقتصر يعني بدقيق على هذين لما قل الاحتياج إلى علم الحديث لتدوين الاحاديث من كتب وانقطاع الاجتهاد غالبا والا فالفائده العظمى حفظ الشريعة المطهره على المكلفين بها يعني الفائده العظمى من التعلم والتعليم هو حفظ الشريعة قال وبث الفوائد الشريفه وبث الفوائد الشريفه على وقتنا نقف الله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين